يا أيها الذين آمنوا لا تحدوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلايد ولا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 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُذْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْيَقَابِ هُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَعْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَلِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةِ والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النفب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم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 مضى ولا سفر الأوجاء أحد منكم من الغائط أو لا مسّ نساء أو لا مسّ نساء فلم تجدوا ما أنفتم صيدا فَامْتَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ أَذًى وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَتُوا بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاكِ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين للداهش هذا بالقصد ولا يجر منكم شيئا قوم على أن لا تعذلوا اعذلوا هو أقرب للتقوا الله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 يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فَكَفَّ أيديهم فكف وَاتَّقُ عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَا كُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفرن عنكم تيأتكم ولا أدخلنكم دنيا تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل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 تَقْوَى أَن نُوَضَّحَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا اهله الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويافوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين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 يَا قَوْمِ دِخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَذْبَارِكُمْ فَتَنْقَرِبُوا خَاسِدِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنَّ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِنَّا لَنَذْهَبُ لَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ وَجَلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها تذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي أفرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وَاتَبُو عَلَيْهِمْ نَبْأَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إذْ قَرَّبَ قُبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقُتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ بَإِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَذَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدْيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْنَّارِ وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من القاسرين فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعدلت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين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 ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وارتوه إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض دميا ومله ما هو ليتدو به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم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 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هذوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا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 أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خذي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضغوك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها عكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور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 فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةُ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعِيسَى بِنْمَرِيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَينَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ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 وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُؤَيِّمًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة وعدتا ولكن ليبلغنكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقتموا بالله جهد أيمانهم إنهم لماكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاترين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منه عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هدوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن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 من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مكوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الصاغوت أولئك شر ما كانوا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوك قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ مُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَاءُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ كَانُوا يَصْنَعُونَ وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بزوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها بلغ ما أنزل إليك من ربك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 وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا مِنْ دُونِ اللَّهِ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 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومقواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إلهه واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رعيم ما مسيح بن مريم إلا رسول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 أَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى بَيْتِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَذَٰلِكَ لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ رَا كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَبِئَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ تَخِطَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي عَذَابِهِمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كثيرا منهم فاسقون، لترد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا، ولترد أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى.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 إن الله لا يحب المتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون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 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزام ربس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 مثل ما قتل من النَّامِ يحكم به ذو عذر منكم هذه بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عذر ذلك صيام اللي يذوق أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتخب الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البد ما دنتم حرما واتقوا الله الذي إليه تُحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عط الله عنها والله وفور عليم الذي سالها قوم من قبلكم ثم بِهَا بها كافرين ما جعل الله من بعيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا عام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب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 يَا قُسَيْمَانِ بِاللَّهِ إِنِ اغْتَرَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ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 وَإِذْ أُحِيطُوا إلَى الْحَوَارِينَ أَنْآمِنُوا بِهِ وَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا أَيُّ سَبْنَ مَرْيَمَ الْيَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا أَذَتَ مِنَ السَّمَاءِ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 قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغلوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد